ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذهم السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إهلا فيه ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخمير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور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 ولقد كذب الذين مروا قبلهم فكيف كان نكير أو لم يرو إن الطير فوقهم صافتن ويقبض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 أَمَنَّهَا ذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَدُوَّ فِي عَدُوِّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّ عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَن يَمْشِي سَوِيًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 لما العلم عند الله وإنما أنا نذهر مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقين هذا الذي كنتم من تدعون قل أرأيت إن أهلكن يالله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن نبي وعليه توك